وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ واقن وان انه هو رب الشعراء وان انك عذني الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح قابل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمفتك تائه فغشى ما غشا فبأي آلاء يرون بِكَثَتَ تَمَرَا هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَنزِفَ الْآزِفَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَشِفًا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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أهواءهم وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِي ذنجاو اِما تُمبالَة فَماتُم نذُر فَتَوَلَّى عَن جُهَم يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُقُر